إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات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 أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله مع حركة الحياة الصاخبة ووطأة المعايش القاسية يفقد بعض المسلمين تماسكهم واتزانهم فإن الحياة المعاصرة أورثتهم أمراضا نفسية وتقلبات فكرية واضطرابات اجتماعية فزع بعضهم إلى المخدرات وبعضهم إلى المهدئات وبعضهم إلى العيادات النفسية وبعضهم إلى المسكنات وبعضهم إلى الدجل والشعوذة والسحراء وكل ذلك لأنهم فقدوا أهم قيمة حياء ضخمة الحركة فيها مادية والمعايش فيها طاغية والقيم تتلاشى تدريجيا فلا, فلا غني يرحم الفقير ولا دولة تتدخل في شؤون الناس تنظم حركتهم في ظل هذه الأوضاع يفقد المسلم تماسكه حتى يصل إلى درجة الانهيار وهنا تبرز صورتان الصورة الأولى قاتمة صورة الذين فقدوا الإحساس بالأمان وبالطمأنينة والسكينة تلاشت عندهم معاني الحياة الحقيقية البؤس يخيم عليهم فقدوا الأمن وفقدوا معنى الحياة الحقيقية يعيشون بغير هدف هؤلاء ربما ينغمس بعضهم في أنانية وحقد ينطوي عليه وصورة أخرى صورة الذي يعيش كريما كريم المحية كريم الكلمة كريم المعاملة كريم التعامل مع الناس والفرق بين هاتين الصورتين الفرق بين الإيمان وعدمه بين من أدرك حلاوة الإيمان وبين من فقد لذة الإيمان الإيمان يصنع المعجزات الإيمان إذا وقر في القلب واستقر في الفؤاد يسري في الجسد وفي الحياة سريان الماء في العود ويجري مجرى الدماء من العروق يقلب الموازين يغير الأوضاع يصحح المفاهيم يجعل الإنسان لا يعرف إلى البؤس سبيلا ولا إلى اليأس طريقه يعيش وهو ينوم ينام على الرضا ويقوم على اليقين يتقلب في نعم الله لا يرى الحياة قاتمة إنما يرى الحياة جميلة وصدق الله حين قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وصدق الله عز وجل حين قال عن الذين قسد قلوبهم قال عنهم سبحانه وتعالى صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين حلاوة الإيمان الحياة التي نعيشها تجعل المسلم كالآلة ويتعامل حتى في عباداته تعامل الروتين تفقد المؤمن أشواق روحه وإحساسه العميق بالغيب والإحساس بالغيب والإيمان به هو مصدر سعادتنا وإلهامنا الذي به نستقيم الحياة غيبتنا تماما مباني ضخمة وغابات من السيخ والأسمن وبنايات شاهقة مع الحدار وتردد في القيم وتراجع في الفضيلة هذه الحياة وطأتها قاسية على كثير من الناس وبالتالي أردت أن أجعل هذه الخطبه عن حلاوة الإيمان التي بها ندرك حلاوة الحياة من أقام حياته على أصول إيمانية ومبادئ إسلامية راسخة لا يمكن أن يشقى أبدا ولا يعرف الشقاء إليه سبيلا لأنه يعيش وهو مؤمن يعرف أن الأمر كله بيد الله تأمل معي هذا الحديث العظيم الذي اللفظ فيه لمسلم في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان وكأن للإيمان حلاوة وكأن للإيمان ذوق يتذوقه المسلم ويشعر به ويحس به والسؤال هل وجدنا حلاوة الإيمان في صلاتنا التي نصليها هل وجدنا حلاوة الإيمان في مناجاتنا ورفع أكف الضراعة إلى ربنا هل وجدنا حلاوة الإيمان في أذكارنا وأقوالنا التي نقولها نمجد بها ربنا هل وجدنا حلاوة الإيمان حينما نفتح المصحف ونقرأ أجل كتاب وهو كتاب ربنا جل وعلا وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب زجرا والأمر منه بلا تردد فالتزم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم هل تجد لذة ومتعة عندما تقرأ كتاب الله وتقلب النظر فيه أين حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا والرضى بالله ربا هو أساس الإيمان لأن من رضي بالله ربا استسلم له ولجى إليه واطمأنت نفسه إلى أقدار ربه إن الكثير من الناس سبب قلقه وشقائه عدم رضاه بواقعه وكثير من الناس سبب مشكلاته أنه لا يرضى بأقدار الله ولا بالأخضية وهذا سبب الشقاء وإن من عدل الله أنه جعل الطمأنينة والسكينة في الرضا وجعل الشقاء والتعاسة في الصخط والضجر إن كثير من الناس ينفذ صدره بالشكوى ويئن بالضجر تسمع عشرات الكلمات ومئات الألفاظ التي تنم على غضب وعلى ضجر وعلى شكوى دي عيشة دي حياة زي الزفد وإلى غير ذلك كيف حالك يقول لك زي الزفد بالله دي حالة أخير منا الموت هكذا تجد مئات الفاظ والعبارات التي تدل على أنهم يعيشون حياة شقاء وحق لهم أن يعيشوا حياة الشقاء من عدل الله أنه جعل السعادة والطمأنينة في الرضا بأقدار الله سبحانه وأقضيته وبالتالي من رضي بالله ربا في أحكامه وأقضيته وعبادته ومعرفته وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى هل رأيت هل رأيت زينا ومنظرا اجمل واحسن من شعار وزي الصالحين هل رأيت تعبا ونصبا ألذ وأجمل من نعاس المتهجدين هل شاهدت ماعا اصفا وارقا من دموع القائمين المتحسرين الباكين الذين هم على تقصيرهم متأسفين هل رأيت خضوعا وتواضعا أجل وأجمل وأفضل من تواضع الراكعين وجباه الساجدين هل رأيت حياة أجمل من حياة الصالحين هل رأيت جنة في الدنيا أفضل وألذ وأطيب من جنة المتعبدين في, في في في في في محراب العبودية؟ ما أظن أن حياة أجمل من حياة أهل الإيمان بقلها وبكثرتها بغناها وبفقرها لأنه راضٍ ولأنه مطمئن إلى أقدار الله سبحانه وتعالى. أورد ابن أبي الدنيا في كتابه القيم المجابين في الدعاء الذين أجابهم الله في الدعاء وأورد ابن كثير في تفسيره في المجلد, في المجلد الثالث من التفسير في تفسير قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه حكى عن صحابي اسمه أبو معلق الأنصاري وكان متعبدا وناسكا وزاهدا وكان يتاجر وفي الطريق جاءه قاطع طريق ولص اللص متلثم مقنع أراد أن يأخذ ماله وأن يغصبها وأن يقتله فقال له أبو معلق مالي فداك خذه وثقني قال مالك سأخذه ودمك سأريقه ما عندك مفر فقال له دعني أصلي فزع إلى الصلاة وهكذا أهل الإيمان يفزعون إلى الله في الرخاء والشدة وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة صلى لله وفي سجوده دع الله يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد اللهم إني أسألك بملكك الذي لا يرام وبعزك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك اللهم أغثني اللهم وبعد أن سلم وجد اللصة مترج في دمه وفارس على فرس قد وضع الر الرمحة بين أذنين الفرس. خاتي الر الرمح يقدمه كده بين أضان الحصان. قصاد أضان الحصان. يقتل دمن. استغرب. قال له بالله من أنت؟ الذي نجاني الله به؟ قال له أنا رسول أما يجيب المطر إذا دعاه؟ أنا ملك من السماء الرابعة. لما قلت الدعاء قالوا ثلاث مرات لما قلت في المرة الأولى ضجت السماء بما فيها هل تظن أن المؤمن أمره عادي وأنه يتعامل مع مسائل حسية فقط أتظن أن هذا الكون ليس فيه إله يدبره ويسير أمره؟ أتعتقد أن الله يعجزه شيء لماذا لا يدعو الله أتظن أن الله لا يمكن أن ينصرك وبالتالي من رضي بالله ربا قال وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا من عاش بأخلاق الإسلام وآدابه ومكارمه وأخلاقه عاش سعيدا لأنه أولا لا يعرف إلى الأنانية سبيل يحسن إلى الجميع طلق المحية سمح النفس هادئ الطبع جميل المعشر دمث الخلق يحسن إلى الذين يسيئون إليه وهذا مصدر سعادة إن من أكبر أسباب السعادة الذين يسيئون إليك فلو أنك أحسنت إليهم لشعرت بالسعادة الغامرة ولأدركت إحساس الأمن والطمأنينة الحقيقية ولأدركت حلاوة الإيمان أو لم يقل صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء أخاه لا يحبه إلا في الله تخيل حبك للآخرين في الله مصدر من مصادر السعادة والسعادة حلاوة الإيمان إدراك حلاوة الإيمان وذوق طعمه الذي نفقده جميعا أو معظمنا إلا من رحم ربنا منا هو الذي يدرك حلاوة الإيمان مع هذه الحياة التي سي في جملتها صاخبة في كل شيء الحياة كلها من حولنا صاخبة مشغوليات الناس ترقون جارين وفي ناس ما عارفين جارين ليه حتى واحد يقول لك والله يا شيخنا والله ما قادر أحق راسي يعني نشوف المشغولية يقول لك والله جارين والله ما قادر أحق راسي ليه فشل ان شاء الله بعد ذلك حاجة كويسة إن شاء الله بعد ده كسبته وبعد ده التجار، لك ما في سيولة. حسن أيام دي أيزول. أي ولكن والله يا مولانا ما في سيولة. والله يا سيولة واقفة السوق ده وقف يقول لك عديد كذا. ولكن والله الجروش فيه لكن ما في سيولة. عندنا لكن ما في سيولة. وهكذا. تخيلوا جميعنا ده وقف الزيادة دي لأنه ما في سيولة. والله كل يوم بجد. الزيادة دي حسا واقفة لأننا شايفينك كم حسا واقفة كده أي دور تقول يا أخي ساعدنا لك والله كويس لكن بس ما في سيولة هم أكلوا شارب وأي حاجة لكن بس في الجامعة ما في سيولة أكلمك بالجد والله في ناس يأخذ واحد بعد ما في سيولة لكن مصاريفه الشخصية بيجيب لها سيولة من ما في والجامعة واقف الزيادة دي واقفة لأنه ما في سيولة وهكذا الغني الضجر يقول ما في السيولة والفقير ده أصلا فقران وتعبان وروح مارقة الناس دي المرتاح منه المرتاح المؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحبك للآخرين مصدر إسعاد وأن يحب المرء أخاه لا يحبه إلا في الله وأن يرضى بالإسلام دينا يقينا أنه الدين الحق وإن تعرضت الأمة لهزائم متلاحقة، ولكن الدين هو الدين الحق أن يكره أن يرجع في الكف إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يرجع أن يقذف في النار. العالم الإسلامي ده كان احتلوه شبر شبر. نحن لا نغير رأينا في الدين ده. الإسلام ده هو الحق، لكن المسلمين باطل. الإسلام ممكن يكون باطل. المسلمين على باطل يشكو العالم الإسلامي من ظلم أمريكا وأنا أسأل سؤال ما في قاعد يسأله قبل كده لأنه حار أمريكا ظالمة ولن يرفع ظلم أمريكا إلا بعد أن نرفع الظلم من بعضنا أمريكا ظالمة هل نحن ما ظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم هل في ظلم بين الناس هل رفعنا الظلم بيننا خلي أمريكا أمريكا خليها أنت جاري على أمريكا ملك والنساء العراقيات المسك... المساكين اللي اغتصوا به اللي اغتصوا به مساكين عالم ملتهم المعتصم سير من بغداد أيام أن كانت بغداد بغداد أي يوم أن كان في الأمة حاكم ويوم أن كان في الأمة جنود وعلماء يخافون الله سير المعتصم جيشا من بغداد إلى عمورية في بلاد الروم لأن روميا كشف نقاب امرأة مسلمة كشف نقابة بس بس شال أن غطة من وشال كشف نقابة حصل البنات كلها كشفها ذاته هي بيقيت على النقاب بس وحصل وقال لك في واحد جندي أمريكي كشف غطاء مرة هو يكشف ليه ذاته البيخال بيكشف ليه ما, ي... ما يعين زي ما داري عين سير المعتصم جيشا وهزم أمة كاملة وأسرهم وأوقفهم صفا الروم وجاء بالمرأة الحرة وأوقفها بينهم لتخرج الذي فعل بها هذا مرة وحدة الشيعة جيش المهدي اغتصبوا امرأتين عراقيتين والله يا اخواننا صدام دا كان ماسك بلا تقيل خلاص الشيعة دي البلا والله انا مبسوط عشان الناس يعرفوا الشيعة على حقيقتهم الشيعة فيهم خير ناس يا اخي العمله الشيعة في العراق في المسلمين السنة لا امريكا عملته ولا انجل ترى عملته بيعذبوهن أشد أنواع التعذيب بيعطصبوا نساء جمشة المهدي قال مهدي من مهدي مصلط على المسلمين هذا مهدي يأتي مهدي هذا المهدي قال أشان دعاة التقريب بين الشيعة والسنة يجيب على حد تاني مفزل يقول الشيعة والسنة واحد واحد وين يختلفون من القرآن مختلفين ناس يقولوا القرآن ده 114 صورة 6200 شوية آية والشيعة يقول القرآن 17 ألف آية من القرآن ذي نحن مختلفين جبلي شيعي بالأحاديث التي رواها أبو هريرة أو رواها عائشة أو رواها أبو بكر الصديق أو رواها عمر بن الخطاب قلنا باطل لأننا رواه فر. وين الاتقاء مع الشيعة الإسلام دين والشيعة دين آخر دين يقوم على الفارسية دين يقوم على الفارسية والعصبية والعنصرية إذا كان أبو لؤلؤة المجوسي المجوسي الذي ما سجد لله سجد. الآن في إيران عند ضريح قدر الليل وباكر اسمه باب شجاع مكتوب كده في الضريح ده مكتوب كده بالرخام بأفضل أنواع الرخام ضريح الإيرانيين بزوروه وبيتبركوا بهو اسمه ضريح باب شجاع أبو لؤلؤة فيروز أبو لؤلؤ الذي قتل عمر بن الخطاب في المدينة اللي ما سجد لله سجد. المجوس بيعبود النار. ولم يدخل الإسلام مرة في إيران الآن ضريح معظم وعمر بن الخطاب يسب علانية مش علانية في إيران في معرض الخرطون في السودان خلي ده خلي إيران حتى يعرف الناس حقيقة الظلم إذا كان الظلم مر وأمريكا ظلمها مر على عالمنا أين العدل في حياتنا نحن نحن نظلم بعضنا بعض عاد جدا وبالتالي أن ترضى بالإسلام دينا هو الدين الإسلام هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله سواه ثم وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي اقتداء واهتداء واستقصاء لسيرته العظيمة إن المؤمن إذا مر به ضيق في أي ناحية من النواحي وفتح سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح نفسيا ويطمئن قلبه لأنه لن تكون حياتك ومصائبك ومعاناتك أشد من معاناة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة ولما حزب الأحزاب الأحزاب قال الله عن قلوب المؤمنين إذ بلغت للقلوب دل الم... قلوب بكر صديق عمر الخطاب قلوب الصحابة قال وتظنون بالله الظُّنُونَ هنالك بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زلزالا شديدا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي عاتك بنت زيد ابن عمر بن نفير زوجة عمر بن الخطاب وابنة عمه كان عمر رضي الله عم عنه متزوجا بها غضب عليها مرة زعل منها فقال لها لا سوء انك لا سوء انك قللها بنجمك ما بخليك الليله قال لها والله بس اللي ما أخليك لا سوء انك يعني أدخل السوء ادخل السوء عليك قالت له شوف الرضا الرضضة الرضضة فيه سعادة ما بعدها سعادة أتستطيع أن تخرجني من الإسلام بعد إذ هداني الله إليه إلى الكفر قال لا قالت ففيما تسوءني هل شو يعني الإساءة عندها أن تخرج من الدين وتكفر طالما هي مؤمنة ثاني أي حاجة سهلة حسن واحد تلقاه مضايق وزهجان وزي ما يقولوا الشباب ودبرس كويس؟ تقول لي ما لك يا أخي تقول الله يا أخي ظروفنا الصعبة والمعايش جبارة أنا مقتنع أن المعايش جبارة جبارة يعني شو؟ كيف جبار المعايش؟ يعني بتضطر يا أخي ده عمل شريف ما في شيء كل ميسر لما خلق له أهم شيء أن تتعاطى مع الحياة بالرضا تكون راضي وأنك تتعامل مع الحياة ومع مفرداتها أما إذا لم تتعاطى مع الحياة بالرضى فإنه الشقاء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء تلتم الضائق في لابة الضائق وبلا السبب أقول لك حاجة والله في ناس عندهم أموال أموال الضائقين تقول لي يا زوجة في شنو والله ما عارف في حاجة كده عنده غم يقول لك لأنك ما بتصلي الفجر حاضر لو صليت الفجر حاضر ما بديك عودة لو فتحت القرآن ده بديك عودة تقول القرآن لا تطمئن والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الرضا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بالإسلام هو مصدر السعادة والسعادة ذوق الإيمان هل تعلم أن الإيمان هو سكينة النفوس وهداية القلوب منار السالكين أمن الخائفين ملاذ الهاربين منحه المحرومين سعادة البائسين هذا هو الإيمان الإيمان الذي فقدته الأمة ففقدت كل شيء فقدت بغداد وفقدت كابل وفقدت قبل ذلك المعاني والقيم قبل أن تفقد الجدران والبلاد والمباني فقدت الأمة أعظم ما تملك إيمانها بالله عز وجل ضاع الإيمان على أعتاب القبور. ضاع الإيمان بالسحر والدجل والشعوذة ضاع الإيمان بإتيان الكهنة والعرافين ضاع الإيمان واللجوء إلى الله الصادق واليقين بالله سبحانه أن عنده كل شيء أيها الأحبة الإيمان وحلاوته ذاق طعم الإيمان ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان للإيمان حلاوة يحس بها أهلها تتضاءل كل الدنيا أمامهم إذا بلغ الإنسان مبلغا من الإيمان تضاعلت الدنيا بكل ما فيها أمامه فلا تساوي عنده شيء هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الإيمان أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين وأن, وأن يتقبل منا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم وبارك وأنا عمال على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه طعم الإيمان وحلاوته في فهمك للدين ثم في تعاملك مع الحياة وكيف ندرك طعم الإيمان في حياتنا ندرك طعم الإيمان في حياتنا إذا نسبنا الأمور التي تجري إلى الله عز وجل وإليه يرجع الأمر كله ولله الأمر من قبل ومن بعد حتى المصائب التي تقع أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الأمر كله بيد الله قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله إذن المؤمن يذوق طعم الإيمان مهما انقلبت المقادير ومهما اختلفت حياته عند عند عند المال فإذا به يمارس أجل العبوديات وهي الشكر وعند الفقر يمارس أجل العبوديات وهي الصبر صبر ليس معه شكوى ولا ضجر ولذلك المؤمن سعيد إذا أعطي شكر وإذا وإذا منع صبر وإذا أذنب استغفر من مثله عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له المقادير تجري والظروف تتقلب والمؤمن لا يتقلب تتقلب الحياة حوله وهو ثابت تتقلب المادة في يديه وهو ثابت لا يهتز لأن قلبه مع الله لما لما يصل المؤمن إلى هذه درجة يحس بالطمأنينة وبالامان. يدرك معنى الإيمان الحقيقي الذي ننشده حلاوة الإيمان أن تقرأ كتاب الله متدبرا إياه وأن تعلم أنه كتاب الله المنزل وأنها شريعة الله الخاتمة وأنها الدستور الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه أنزله كتابا مهيمنة وأنه الحق الذي من عند الله تقرأ هذا الكتاب وأنت مطمئن عندها إذا دعت الأمة على الكفار أجابهم في زمن موسى عليه السلام أو, بني من ب أو رسول من بني إسرائيل خرج يستسقي بهم لذلك نزلوا المطر خرج يستسقي بهم رفعوا أيديهم وما أجابهم وما أجابهم الله قال الله لنبيه قل لقومك خرجتم إلى الفلات بأبدان نجسة ورفعتم إلي أكفا سفكتم بها الدماء وأخذتم بها أموال الناس زل يرفع يده وشايل بها حق الناس وسألتوني بألسنة كذبتم بها وأتيتم تكطبوا تجي ترفع تقول يا الله قال لن أعطيهم الله قال لا بدون ذلك زيدين ما بدون الأبداء نجسة والأكف واسخانة حتى ولو كان نظيفة مغسلة بهذيتول برضو واسخانة واسخانة لأنك أقلت بيها حق الناس وظلمت بيها الناس وضربت بيها الناس وآذت بيها الناس أنه يستجاب لهم لما نصدق مع الله عز وجل والله ثم والله مشكلة الأمة الإسلامية في الإيمان أمريكا دي أصدر ذو المبخف منها أمريكا ما هيكون أكثر من هولاك التتري وما كان عندهم من القوة في ذلك العصر لن تكون أمريكا أقوى من فرعون ألم ترى كيف فعل ربك بعهد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد يعني أكثر من أمريكا يعني وأكثر فيها الفساد أمريكا اكتل منهم فصب عليهم ربك صوت عذاب لله مواعيد ومواقيت لكن أين نحن من دين الله أين نحن من شرع الله حتى ندرك طعم الإيمان الحسن البصري كان رجلا زاهدا وعالما جليلا قال له الناس سمته سمت الصالحين أصب أمجز علام الأمور تتقلب وأصابكوا زعلاً بس طالقهم مبسوط دائما دائماً سألوه عن مصدر سعادته وعن مصدر زهده وعبادته قال لهم علمت أن الله تكفل برزقي فقم أنتم تكفل كفل به الله ما بيأكلوا زول رزق هذا بيأكلوا زول ما ي ما تزعزع مو بالك تحمد الله على الشيء عندك علمت أن رزقي أن الله تكفل برزقي فلا يأكله غيري، فطمأننت وعلمت أن الله مطلع عليّ، ودي أهم حاجة. قال الله مطلع عليه قال فاستقمت وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فاجتهدت. عملك زول بيعمل لك ما في دعمر ما عملتها خلص يعني في ذلك داري صملك ولا داري صملك تص... تعمل لنجبتك برك وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت وعلمت أن الموت مصيري فاستعددته استعدى للموت تانا بيديو عوجة الدولة دي كلها كانت جلبة تحت وما عنده شغلة مبسوط ما عنده شغلة كثيرة ما عنده عوجة وأي حاجة بعيدة من دينه هما مبسوط جدا يقول الحمد لله حاجة بعيدة من الدين الحمد لله ناس الله ما يبتلنا في دينه بس يقول أيها الأحبة إن الذي عند البلاء يضج وعند المصيبة يشتكي ما عرف المبتلي ما عرف الإبتلاه منه لو عرف أن البلاء دا من ربنا بيعلم أن ربنا ما دار يصدمه لذلك يطمئن لما يجينا البلاء ما بنقول من ربنا من علم أن البلاء من الله رضي بالمبتلى قبل أن يرضى بالبلاء لأنك قلت رضيت بالله ربا ورضاك به ربا أن ترضى بتصريفه وبأقداره فيك وأن تعلم شوف السعادة أنما ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك يا السلام ده المؤمن لما يقرأ الحديث ده مش يقول ذا وساكيت اتأكد فعلا إن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بيطمئن أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم خذ بنا واصينا إلى البر والتقوى اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوم وتفرقنا من بعده تفرقا معصوم ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محروم ولا مطرودا من رحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى يا رب العالمين اللهم لا تعذبنا وأنت بنا راحم اللهم اللهم يا قيوم السماوات والأرضين يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا مزيل النقم ويا مسبغ النعم اللهم أجيب دعاءنا اللهم أجيب دعاءنا اللهم أجيب دعاءنا اللهم أجيب دعاءنا, دعاءنا يا رب العالمين اللهم اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا اللهم لا تجعل بيننا وبين أرزاقنا أحدا من خلقك يذلنا يا رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما رحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم